باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم كتاب الله انا في قلبي اخلي اخلي كتاب الله انا في قلبي اخلي اخلي في ضم قلبي الخرابه انا ما بيه باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم لزم قلبي الخرابه انا ما بيه لزم قلبي الخرابه ايا زين الحياة, <لما نختمة> <أعرف تجويد وحكام ورسمة> <أيزين> الحياة لما نختم كتاب الله عرفت تجويده واحكامه الله ايا زين الحياة لما نختم الله عرفت تجويده واحكامه ورسمه كتاب الله باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم كتاب الله انا في قلبي أخلي اخلي لزوم قلبي الخرابه كتاب الله انا في قلبي اخلي اخلي لزوم قلبي الخرابه انا ما بيه بي باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم لزوم قلبي الخرابه انا ما بيه لزم قلبي الخرابه انا ما بيه يا فرحات قلبي بذكر الله كتاب الله ويا طيبت جزاتي عند الله كتاب الله يا فرحات قلبي بذكر الله كتاب الله ويا طيبت جزاتي عند الله كتاب الله كتاب الله انا في قلبي اخلي اخلي لزم قلبي الخرابه انا ما بيه كتاب الله انا في قلبي اخليه اخليه لزوم قلبي الخرابه انا ما بيه باركولا باركولا باركولا ختم باركولا لزوم قلبي الخرابه انا هناك يوم القيامه انا علي كتاب الله ترارح الجنن والله تسلي كتاب الله هناك يوم القيامه انا علي كتاب الله ترارح الجنن والله تسلي كتاب الله كتاب الله انا في قلبي اخلي اخلي في صدري الخراب انا مابي كتاب الله انا في قلبي اخليه اخليه في ضم قلبي الخراب انا ما بيه باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم اعرف تفسيره ومحظوره وحله كتاب الله اعرف ان السعده في كله الله اعرف تفسيره ومحظوره وحله كتاب الله واعرف ان السعده في كله كتاب الله ختم باركولا باركولا باركولا ختم <سؤال> كتاب الله انف قلبي اخلي اخلي جسم قلبي الخرابه انا ما كتاب الله انف قلبي اخلي اخلي جسم قلبي الخرابه انا ما بيه جسم قلبي الخرابه لزوم qalbi kharaba ana ma bi باركولة qalbi باركولة باركولة